ستة. استمع إلى الجمل ثم اكتبها بجانب الصور المناسبة لها لا يوجد الشحن فيه أريد أن أرسل رسالة قصيرة عليك أن تجتهد في دروسك